وقد جوز التغيير به يعني شنو في مقابل يعني في حاله الضروره ولم نقف على مستنده ولا للجامع بين المعتبره والروايه الروايه المعتبره هي إنما مفهور الماء وث ظاهرة ان المباح مو طهور إنما الطهور الماء السلم مرة الرواية الواحدة والرواية الرواية اللي قرانها لأورجها الصدوق هل يجوز الوضوء بماء الورد قال لا جمع ما بينهم الرواية التي تقول ما المباح غير طهور والرواية التي تقول اللي تجوز طهور بالماء المباح جمع بينهم بأن يجوز الطهور دي في حال <تفرأ> حمل هذه الرواية اللي أوردها الفدوح من أنه يجوز الوضوء بماء الورد حمل أنه يجوز في حال الفدوح صار معلوم ولعله للجمع <بالجنع> بين المعتبر والجمع فهو ضعيف هذا الجمع مع أنه خعل عن الشاهد لا حاض <بلحظ> الروايتين يقبل الجمع ولا بلحاظ ما هو خارج عن الروايتين نفس الروايتين لا يقبلان الجزم لماذا لانه يقول انما الطهور الوضوء والتيمم ظاهره الحصر والحصر هنا لا يقبل التقييد الا في حال الاضرار فيكون الطهور غير الوضوء وغير الصيام ظاهر الحصر إنما الوضوء الطهور والصيام ملح لسان الحصر لا يقبل تقليل. واضح كذلك في قوله سألته عن الوضوء بالماء وقال لا بأس لا بسنى مطلقا حملها على لا بأس خصوص حال الاختيار عمل تبرعي إذن الجمع بين الروايتين بين الرواية التي تحصل الطهور في الوضوء وبين الرواية التي تجوز الوضوء في ماء الوضوء حملهما على ان المراد ان الماء المضاف طهور في حال الاضطراب حمل التبرعيون خلاف الحصر في الروايه الاولى خلاف الاطباق في الروايه هذا بلحاظ نفس الروايتين بلحاظ الخارج رب النظر عن الروايتين لا يوجد شاهد من الخارج على الجمع المذكور انما يصح, بي إنما يصح الجمع بين الروايتين بوجهه إما أن يكون نفس لسان الروايتين قابلا للجامع وإما أن يكون هناك شاهد من الخارج على هذا الجمع إذا لم يكن لسانهما قابلا للجامع صار واضح؟ كلامي واضح له مثلا وارد في الصوم لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصائف الطعام والشراب والأهتماثي. مع معنى المفترات يقول الحصر هنا حصر لسان الرواية لا يقبل الجامع لكن بشاهد خارجي ارتكبنا فأحيانا لسان الرواية يقبل الجامع فواضح جمع عرضي أحيانا لسان الرواية لا يقبل الجامع لكن نقبله لشاهدهم خارجين كما في الرواية التي قامت أما في المقام لا نساء من رواية يقبل لا شاهد خارجي على الجامعة وكيف نقبل كلامنا عقيل؟ فالسي الجامعة شنه تبرعي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> صاحب الرياضي يقول ما وقفنا على مستند إلى غير هذا المستند هذا المستند ضعي في المدكة. سيدنا الخوي قدس سره في التنقيح قال بأنه لا أكو مستند لدينا الى عقيل غيث ما هو روايه عبد الله بن المريره عن بعض الصادقين قال اذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبان فلا يتوضا باللبان انما هو الماء او التيمم لا يصح ما في الشيء فإن لم يقدر على الماء وكان نبيه فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ بنبيه ولم يقدر على الماء طالبها جواز التوضأ بالنبير عند عدم القدرة على الماء فيجوز التوضأ بالماء المضاف في حال الافتراف أجاب السيدنا الخوي عن لم يعلم أن الله نقلها عن المعصومين عن بعض الصادقين ممكن الناس جاوي نقل عنهم الرواية عن بعض الصادقين ما تدل على أن المنقول عن إمامه معصوم حتى يقال بأنه هذه الرواية رواية عن إمام معصوم يقال هذا الجاوية نجاوية بعض الأحكام الشرعية هم ساكية ونقل عنا عبد الله بن مريم صحيح؟ هذا أول ثانيا بأنه لو سلمنا أن المروع أنه هو الإمام إلا أنه الذيل مو معلوم أنه من الإمام. لعل الرواية عن الإمام لا هذا النقدار اذا كان الرجل إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضا باللبن انما هو الماء او فإن فان لم يقدر على الماء وكان لي اني سمعت حريزا الكلمه هذا كلام عبد الله من مغيره ما كلامه فاني سمعت حريزا يقول كلامه فهذا شنو الراوي الحين الرواية الروايه عن حريز مو عن وروايه حريز روايه لأن ما ذكر فيها بينه وبين النبي فاني سمعت حريزا يذكر في حديث ان النبي قال فالروايه ليست عن الامام وانما عن حريز مبافضا الى ان روايه حريز مرسل لا يعتمد عليه ثالثا فرضنا ان هذا الكلام كله صادر عن الامام المعصوم هل يتصور من الامام ان يسمى اله حريز <تصفيق> <تصفيق> يسنده إلى الرواب فإن لم يكن فإن لم يقدر على الما وكان نبيدين فالحكم كذا ويقول الإمام فاني سمعت حريزا منه حريز ليسند إلى الإمام فإني سمعت حريزا يقول كذا الإمام لا يسند إلى حريز وإنما هو يمتق بالحكم الشرعي فلو فرضنا الرواية طادرة عن الإمام فإتماج الإمام الرواية عن حريز على أنه في مقام التقر إذ يتخلص حقا على حقا لأن الإمام في مقام التقية لذلك ما قال فالحكم كذا قال فإني سمعت حريضا يقول فهم. هذا لو فرضنا أن الرواية صادرة عن الإمام المعصوم فعلى أي حد يعتمد على ذيل الرواية تمام له لا راجع التنقيح صفحة خمسة ثلاثة <تصفيق> وفي طهارة محل الخبث به يعني بالماء المضاف قولان أصحهما وأشهرهما المنف <تصفيق> لا يجوز تطبيب الخبث مطلقاً المنف. اصطرار وخيار لأصالة بقاء النجاة نشف بعد استعمال الماء المضاف هل أن الخبث زال أو لم يزل الأصر استصحاب واصاله اشتغال الذمه بالمشروط لازالته فيه صلينا صلاه مع خبث مزال بالماء المضاف. اذا صلى المكلف بصلاه مع خبث ازاله بالماء المضاف، يشك المكلف هل ستتصدر الصلاة عن امثله او لا امثله امثله امثله امثله امثله امثله امثله امثله امثله امثله امثله يعيد الصلاة امثله طهارة امثله امثله لا امثله امثله امثله امثله امثله معلوم؟ والأوامر الواردة ذكر عصبين عمليين ثم جاء الى الدليل الاجتهادي والأوامر الواردة بغسل الثوب والبدن والظروب وغيرها بالماء فلا يجوز المخالفه شوف الأوامر جيب لنا الوسائل باب المجرسة بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمر بن سعيد عن, بن عن عمار الصلوات عن أبي عبد الله قال سئل عن الكوز يكون قذرا كيف يغسل وكم مر يغسل قال يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء والماء ينطلق للمائل فيحرق فيه ثم يقرب منه ثم يصب ماء آخر ثم يفرغ ذلك الماء ثم كذا ثم كذا هل يجي العلاء نزنه في الماء بعد 53 من الوسائل الله يكون بعد بعد 2 من أطواب المجاسان يقول يا مولانا أبا عبد الله عليه السلام عن الجوب يصيبه الضوء قال اغسله في المركن مرتين فإن غتالته في ماء جار قبل ابن عباس عن أبي انا بحبك انا بحبك انا بحبك عن بحبك انا بحبك انا لا انا بحبك انا بذلك الماء بحبك انا بحبك انا بحبك انا بحبك انا بحبك انا والماء حقيقه الماء انقلت قلت قلت قلت هذه ان قلتان من الخارج لعل ذكر الماء في هذه الروايات من باشنه مثال مو للقيد اصبب الماء عليه لا لقيد في الماء وانما لانه مطهر من المطهرات ذكر الماء من باب أنه المطهر المتعارف لا لفوضوعية في الماء ولا لتقيد بالماء لا فلا يدل على الفيديات فقد أغسله بالماء أصبب عليه الماء ظاهر المدعية وبعبارة لخ موجودة عند الأصوليين فهمها واغتنمها الأصل في كل عنوان يذكره المولى في مقام بيان الحق أنه لهم البيانيين إلا أن تكون قريبا على الله الأصل المسلمين إذا كان المولى في مقام البيان فكل عنوان يذكره في كلامه الأصل في الاحترازي والموليين حمله على غير ذلك أفضل وابح؟ علينا قل في الأول قل في السؤال الروايات وردت في الكين في الكوج بل ايه؟ في الإناء ما نستفيد منها عموم أن الماء المضاف لا يقفر أصلاً لعل الماء المضاف غير مطهر في هذه الموارد التي نصف عليها في الروايات فمن ايه نستفيد العموم سيدنا قدسة الرقالة التنفيذ الباب عدم القول بالفرار لانه اذا ثبت ان المطهر لهذه الاشياء هو الماء ثبت ان المطهر لآي الهو الماء من باب عدم القول بالفرار صار واضح والاوامر الواردة بغسل الثوب التوب والبدان والظروف وغيرها بالماء وردك بالماء وضاهرها الموضوعيه والاحترازيه فلا يرد ان قلت الاول فلا يجوز المخالفه فيها منين شلون يحط لي غيري اذا بعد يدل على التقييد من هذه الجهات فيتحقق به الاخبار المطلقه الاخبار اللي فيها مطلق الغس مثل اغسل توبك من أبوال ما لا يؤكل ما قال بالماء مطلقة اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه روايه مطلقه صاهره أنه مطلق الجائز ولو كان بالماء المضاب هذه الروايه تقيت من هذه هوايات التي قرأتها ويدل على التقييد من هذه الجهات فيقيت به الأخبار المطلقة مع التأمل في شمولها لمثل المقام سيأتي منه النزاع وأنه إزعى الانصراف أصلا حتى المطلقة هو الشياء هي مطلقة لكن قيدها ارسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحم مطلقة من الماء المطلق ون الماء لكن قيدنا هذه الروايات التي وردت في الماء المطلقة بعدين قال حتى لو بغض النظر عن هي في نفسها مو مطلقة بغض النظر عن التقييد هي في نفسها غير مطلقة. لماذا؟ لأنها ممصرف إلى المطهر المتعارف على ما هو المطلوب الكلام. مع التأمل في شمولها لذل المقام، ويظهر التقييد من غير هذه الجهه من بعض المفترض. أكو ابن جهتين بالتأكيد. يعني التقييد من غير هذه الجهة هناك جهتين متقليد الجهة الأولى للتقليد أنه عندنا روايات مطلقة اغسل وعدنا روايات مقيدة بالماء نحن نرميها الجهة واضحة الجهة الثانية للتقليد لا من التقليد؟ من التقليد؟ من التقليد مركوزية هذا العزيز أنه هكذا يقال. أن الإمام أنه يقول كيف يطهر من غير ماء؟ كيف يطهر من غير ماء؟ أشير الإمام إلى ارتكال المتشرعي وهو أن الارتكال المتشرعي قائم على أن غير الماء لا يطهر فالرواية اكتر بالماء ما إلى موضوعية فالرواية إذا قال أغسله بالماء درب عنوان الماء لا موضوعيه لهم وانما ذكره الامام مثالا من امثله مطهره ولكن نقول ذكر الماء فيه اشاره الى ارتكاز متشرعي وهو ان الارتكاز المتشرعي قائم على ان غير الماء لا يزيل غير الماء لا يطهر من هذا الباب من باب أن الرواية فيها إشارة إلى ارتكاز المتشرعي نقول بأن المطلقات تقيد الرواية من باب إشارة إلى الارتكاز المتشرعي قال كلام يقول هذا ويظهر التقييد من غير هذا من جات أخرى يعني من جات اللي شعره المتشريعي من بعض النصوص من كقوله ولا يجزي في البول غير الماء أو قوله كيف يظهر من غير ماء أو قوله في الصحيح عن رجل اجنب في ثوب وليس معه غيره قال يصلي فيه إلى حين وجدان الماء وإلى حين وجدان الماء معناه أنه مسلان ارتكازا أن غير الماء لا يطهر هالنوع من الاستعمالات في النصوص ظاهرة في ان غير الماء لا يطهر تحسب الارتساء فنقيده شو نرد على في انه إذا قال بالإمام عليه السلام كيف يطهر من غير ماء هالنوع من اللسان ظاهر في ان المرتكز عند الناس أن المصاهر إنه والماء إذ الحكيم يقول في هذه القلوب ثُرُب أن كلمة الماء ما لها موضوعية لأن التقييد الأول كان بهل لحام، ولأن التقييد من جهتين، والجهة الأولى كانت في لحار أن الماء له موضوعية نقيب به المصاهر جاز يقول لا ثُرُب الماء ما له موضوعية. بس هالنوع نوع من اللسان كيف يغطر من غير ماء ؟ ظاهر في أن الارتكاز القائم عند الإمام وجنو هو أن غير الماء لا يفعل بهذه القرية مقايد المائن هذا كلام سيطة وهذا كلام سيطة وغير أو مدامي مثلاً عصيري في غير وغيره ما أو بثو نعم الثلاثة نحن أخير في الماء اختباط في الوصف يغيبون الماء من دليل خارج أنه ما ليس هو قاعد يكوك على بيانك اشترك لا يجي تلبون أيضاً يعني معناه أنه لا يغيبون البول غير، منذ التراثين الشراء، نعم التراثين يتشرع ما شيء ماش تاجدين فالرواية تقول كذا <تصفيق> لا يجيب في المور غير ما ما في ذلك شائر طبق تعبد لي صادرنا كذلك في الرواية الثالثة قال إلا حين وجدان الناس فصم تعبد فليست جميع الروايات لسانها لسان الإرشاد نعم رواية وصبت فيها كيف يظهر من غير الماء هل هي إرشاد إليك فارتكاز من غير الماء لا يفاهر ذلك إمام قال كيف يظهر من غير الماء مثل هذا الرواية هي إشارة الارتكاز أنا بقي في الرواية متى إشارة؟ الارتكاز واضح فكم تعبوا لصابة ثانياً على فرض ان هو إشارة الارتكازين فالمقيم من لم يكن هو الارتكاز انه تقييد المطلقات مو بالروائه المشيئة للارتكاز كلها ما ي Girish الارتكاز بالمطلقات هو مخير بالمطلقات صحيح maximum قول التقييد هو الارتكاز و الدليل يعني بحيث ان هذه الرواية حتى لو لم تكن موجودة سنقيل المطلقات بال بالارتكاز فالاشارة الرواية بالارتكاز لا يعني ان التقييد بالرواية انه التقييد شنو كل الارشفات المستخدم صعر معلوم؟ تهن خلافا للمرتضى والمثيج يعني تجوز التطوير في الماء المطار كذلك يعني كذلك يعني مطلقا يعني يجوز التطوير في الماء المطلق مطلقا دليلهم؟ للإجماع الإجماع شنو؟ سيأتي نقاش كل نسي صحيح خلي من صحيح وإطلاق الأمر بالتطهير وثيابك تطهير يعني بمضاف بمطلق مطلق وثيابك فطهير نستكر هاي بإفلاق أو الغاسل بالنصوص اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكله يعني بمضاف أو بمطلق مطلق أو الغسل في الآية والنصوص مع شمولها الإزالة بكل ما نصوصها كلها عدم الاختصاص وعدم المانع المايع وعدم المانع شرعا من استعمال غيره في الإزالة هذا إجراء صلب البراند دون إجراء صلب بيان ذلك بوجه صناعي نقول الصلاة مشترطة بالطبئ لا صلاة إلا أكثر أول ثيابك بكتبات نشك هل أن الطهور مشروط بالماء المطلق أو ليس مشروطا الأصل البراع عن هذا المشروط فيثبت أن الطهور المطلق هل مضط بعد الطلا مشروط بالطهور الطهور مشروط انه مشترك بالماء المطبخ او غير المشترك الاصل البراءه هذا من باجنو دوران الامر بين الاقل والاكثر هل ان الطهور مشروط بالماء المطبخ هذا هو غير مشروط هذا هو الاقل اذا دار الامر بين الاقل والاكثر اجري البراءه عن وجوب الاقل عدم الاختصاص يعني بالماء المطلق وأصالت عدم المانع شرعا من استعمال غير الماء المطلق هذا دليل ثالث دليل رابع وتبعية النجاس للعين فإذا زالت زالت يعني الغرض أن تزال عين النجاس بأي مزيد نحن نعلم أن الشارع عندما يقول لنا أغسل توبك بالماء نعلم بأن غرضه إزالة عين النجاسة ولا خصوصية بالماء فإذا زالت عين النجاسة بالماء أو بالباندين أو بالجيت أو بالحجاء أو بأي مزيد فقد زالت المجاسة واضح هذا دليل واضح دليل خامس وقول مولانا في خبر غياء ابن إبراف لا بأس أن يغسل الدم بالقصاص. اجمعني العادة لتب تهب أو او الدم اللي مثلاً في الفم لمثل ما رأيت مثلاً معلوم <تصفيق> لا بأس أن يغسل الدم بالقصاص. وعامل به ابن الجنيه عمل بها لأقومة لا بس السيد كان يبسك أو لا الثالث قال ابن في مختصارات لا بأس أن يزال بالبصاق عين الدم من الدم كل ولحسن حكم ابن حكيم الصيادة قال للصادق عليه السلام أقول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول، فأمسحه بالحائر وامسح يدي بالحائر وبالتراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو أصيب ثوبي قال لا أصيب معنى أن اليد ومست الحائر ظهره تهد لأدلة هذه كلها أدلة شنو؟ أدلة أن الماء المضاف مطهر الخبث هذا على اللغة القطيسية أن الواحد آخر ميرا فخور بس لي الضعفوم ممنوع في مثل المقام لمخالفة الأعلام جي. كل ها الطائفة ما يخضر الإجماع بس المفيد والمرفضة شكل إجماع مع مخالفة أعنام الطائفة كيف ينعقل الإجماع بس المفيد ما لدينا هذا أولا ثانين هذا الإجماع إجماع مدركي لأنه أكو هوايا ثالثا هذا الإجماع إجماع تخريجي سبق أن أشعر من الإجماع هذا موطن ثان هذا موطن الإجماع الإجماع حيث استدل من المرتضى المرطبه فان سيد المرطبه اجماعه هذا الاجماع اجماع كبروي وهو ان الاصل في كل ما لم يدل دليل على حرمته او نجاسته هو الكلمه توضاها ابن اصحاب مسلم مجمع عليه كل ما لم يدل دليل على نجاسته فهو طاهر كل ما لم يدل دليل على حرمته فهو حلال نشوف هل أم التطهير بالماء الماء حرام أو لا لم يدل دليل على حرمه إذن هو حلال الإجماع فهو نصير إجماع على الكبرى فهو صار إجماع على الصغرى إنه السيد مرضو بيدعي إجماع على الصغرى ليوجود الإجماع على الكبرى يسموه إجماع تخريجي على اجماع على الكبرى ابو على الصغرى تماما الصغر هم إجمعوا على ان ما لم يدل دليل على فهو حلال هذا لم يدل دليل على حرمتي فهو حلال والادله الثانيه تدل اجماع الكبرى على الصغرى اجماع كلها معلوم اجماع من والإطلاق مع المنع بشموله للمقام ليش من شمول المقام للانصراف إلى المطهر المتعارف اغسل ثوبك من ابوال ما لا يقل له إطلاق ما يقول مؤطلاق لكنه منصرف إلى غسل المتعارف وهو الغسل نجلنا بسابقا الإنصراف لغلبة الوجود إلا بتأويل أول ناس. وعدم قدح الحاق غيره <تصفيق> بالإجماع واشتق تفهم من؟ وعدم قدح الحاق غيره به أو غيره به وعدم قدح إلحاق غيره بالإجماع به وش لوعدم قدح به لا يقول لنا في الظهر تعبان فقط يقول الله يطهر أيضا كما يطهر يعني يقال هو جاي يقتح حين لا، وجاي الآن يقتح يقول الأوامر المطلقات منصرفة إلى الغسل متعارف والغسل مع المطلق ثم بعدين يقول ولا يقتح فيه الحق تجوزاه كذلك للإجماع أنت هنا من الإجماع ترى نحن نقل الإطلاق البلد وهذا يتعلق بالإطلاق فهذا يعني أن الإجماع يضيق الإطلاق أو لا؟ هاي إجماع ده؟ هاي يضيق الإجماع للدعاء المحليين هم يتدعوا الإجماع للإطلاق كيف نقيد الإطلاق فعلي؟ هم يتدعوا الإجماع للإطلاق ها بدنا إنا بأن المطلقات منصرفة في المتعارف، فهنا يدل إيجاد يقول بأن المطلقات منصرفة إلى المتعارف، حفظ إيجاد المطلقات المتصرفة إلي المتصرفة إلي المطلقات التفصيل، إيجاد المطلقات المتعارف وهو طيب. لازم كلامكم ماكو ما مطهر غير الماء والحال بان غير مطهر الارض مثلا الشمس مثلا يقول خب غير الحق ماهذا في اجماع ويزني له محل كلام الماء المضاف ما في اجماع فلا يحقني ما يقدح في هذا الانصراف كون غير مطهر نقول المطلقات منصرفه الى التطهير بالمائل مطلق. انقذ بأن غير الماء المطلق هم مطهر مثل الشمس مثل الأرض هذا الحق به بالإجماع ودليل منصرف عنه الأدلة منصرفة عنه وإنما ألحق به بالإجماع والماء المضاف لا إجماع عليه فلا إلحاق صار وعدم قدح الحاق غيره بالإجماع به الاطلاقات مقيدا بما ذكرنا يعني مقيدة بالادلة الدال على ان الغسل بالماء والماء حقيقة المائل الماء ان قلت بان هذه الرواية واردة في موارد خاصة نقول نعممها لغيرها بضميمة عدم القول بالفاصل واضح والاصل الكلام